فإذا قيل لك ما هي الديمقراطية هي حكم الشعب نسه بنسه لقيد قداب ولا سنة فإذا قيل لك ما حكمها هي شرك أكبر فالتليل قول الله تعالى إن الحكم إلا لله فقوله ولا يشرك في حكمه أحدا فإذا قيل لك ما حقيقة الانتخابات هي من النظام الديمقراطي المنابذ لشرع لا الحق ويتشبه بالكفار والتشبه بهم لا يجوز ففيها ضرر كثير وليس فيها أي ولا أي فائدة للمسلمين ومن أهم أضرارها مساوة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية فضبية والتحذب والتعصب بينهم والقش والقداع والاحتيال والزور وضياع الأوقات والأموات وإهدار حشمة النساء فجعدات الثقة في علوم الشرعية الإسلامية وأهلها